اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم ال كلا لئن لم ينتهي عن بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فلي